الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى هم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي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 أئمَي يحذو الآخرة يحذو الآخرة ويرجو رحمة ربه قل ها يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرُ آل الألباب قل يا عباد الذين آمنوا تقو ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 ثم يخرج به زرّ مختلف ألوانه، ثم يهيج فتره مصفراً، ثم يجعله عطاماً. إن في ذلك ذكر لأولي الألباب. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَانٌ لِمِنْ الرَّبِّ فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في غلان مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها مثانية تقصي عنه جلود الذين يخشون ربهم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 ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 إن أرادني الله بضرر هل هنن كاشفات ضري أو أرادني برحمه أو أرادني برحمه هل هنن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أَمِ اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذُكِرَ الله وحده شَمَّ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بِالْآخِرَةِ وإِذَا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 لَفَتَدُوَبِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سيئات مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سِيَأَةٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ وَلَمُوا مِنْ هَذَا أُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سيئات مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا عن الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السود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 اعبود أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبط عملك ولا من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 إلى جهنم مزمرًا حتى حتى إذا جاءوها فُتحت أبوابها وقال فُتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم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 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء تأ إذا جاءواها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبَّة فادخلوها قالدين